ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعنه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله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 رواه مسلم وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة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 ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما